بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثالث والعشرون من التذكرة قال المؤلف ما اختاره شيخنا هو ما ذكره الحليمي واختاره في قوله فإن حمل عليه الحديث فذاك قال الحليمي وأما الملائكة الذين ذكرناهم صلوات الله تعالى عليهم فان لم ننفي عنهم الموت لم ننفي عنهم الموت ولا أحلناه وإنما أبينا أن يكونهم المرادين بالاستثناء من الوجه الذي ذكرناه ثم قد وردت الأخبار بأن الله سبحانه وتعالى يميت حملة العرش وملك الموت وميكائيل ثم يميت آخر من يميت جبريل ويحييه مكانه ويحيي هؤلاء الملائكة الذين ذكرناهم وأما أهل الجنة فلم يأتي عنهم خبر والأظهر أنها دار الخلد فالذي يدخلها لا يموت فيها أبدا مع كونه قابلا للموت والذي خلق فيها اولى أن لا يموت فيها أبدا وأيضا فإن الموت لقهر المكلفين ونقلهم من دار إلى دار وأهل الجنة لم يبلغنا أن عليهم تكليفا فإن أعفوا من الموت كما أعفوا من التكليف لم يكن بعيدا فإن قيل فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه وهو يدل على أن الجنة نفسها تفنى ثم تعاد يوم الجزاء فلما أنكرتم ان يكون الولدان والحور يموتون ثم يحيون قيل يحتمل أن يكون معنى قوله كل شيء هالك إلا وجهه أي ما من شيء إلا وهو قابل للهلاك فيهلك إن أراد الله به ذلك إلا وجهه أي إلا هو سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى قديم والقديم لا يمكن أن يفنى وما عداه محدث والمحدث إنما يبقى قدر ما يبقيه محدثه فإذا حبس البقاء عنه فني ولم يبلغنا في خبر صحيح ولا معلول أنه يهلك العرش فلتكن الجنة مثله أو كما قال فصل قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب للعلماء فيه تأويلات أحسنها وأجملها ما ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي قال أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه سئل هل الباري في جهة؟ فقال لا هو متعال عن ذلك قيل له ما الدليل عليه؟ قال الدليل عليه قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى فقيل له ما وجه الدليل من هذا الخبر عيد فقيل له ما وجه الدليل من هذا الخبر قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريجه فقال لا أقوله حتى ياخذ ضيفي هذا حتى يأخذ ضيفي هذا الف دينار, الف دينار حتى يأخذ هذا الف دينار يقضي بها دينا فقام رجلان فقالا هي علينا فقال لا يتبع بها اثنين لانه يشق عليه فقال واحد هي علي فقال إن يونس بن متى رمى نفس بنفسه في البحر فالتقمه الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولم يكن محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين جلس على الرفرف الأخضر وارتقى وارتقى به صعدا حتى انتهى به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه ربه بما ناجاه بما ناجاه به وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر قال المؤلف فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده يسمع دعاءهم ولا يخفى عليه حالهم كيفما تصرفت من غير مسافة بينه وبينهم فيسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تحت الأرض السفلى كما يسمع ويرى تسبيح حملة عرشه من فوق السبع السماوات العلى سبحانه لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولقد أحسن أبو العلاء ابن سليمان المغربي حيث يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحلي آجالها محتومة أرزاقها مقسومة بعطا وإن لم تسألي فلقد سألتك بالنبي محمد الهاشم المدثر المزملي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول باب يفنى العباد ويبقى الملك سبحانه وتعالى وبعبارة أخرى والعنوان الصحيح متابع وأقول باب يفنى العباد ويبكأ أعيد من عند بداية الأبيات التي ذكرتها آنفا يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الاليل ويرى مناط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحالي عجالها محتومة أرزاقها مقسوماً بعطى وإن لم تسألي فلقد سألتك بالنبي محمد الهاشم المدثر المزملي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين باب يفنى العباد ويبقى الملك لله سبحانه وتعالى وحده البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطوي الله السماء يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي, ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون انفرد به مسلم في الحاشية واحد اتفق عليه البخاري مسلم اثنان صحيح مسلم أتابع وعن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأراضيه بيده فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل حتى إني أقول أساقط هو برسول الله وعيد حتى أقول أساقط هو برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصل هذه الأحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى يفني جميع خلقه أجمع كما تقدم ثم يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم فيجيب نفسه المقدسة بقوله لله الواحد القهار وقيل إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله عليها على ما يأتي لمن الملك اليوم فيجيبه العباد لله الواحد القهار رواه أبوائل عن ابن مسعود واختاره أبو جعفر النحاس قال والقول صحيح عن ابن مسعود وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل قال المؤلف رضي الله تبارك وتعالى عنه والقول الأول أظهر لأن المقصود إظهاره لأن المقصود إظهاره انفراده سبحانه وتعالى بالملك عند انقطاع دعوى المدعين وانتساب المنتسبين إذ قد ذهب كل ملك وملكه وكل جبار ومتكبر وملكه وانقطعت نسبتهم ودعاويهم وهذا أظهر وهو قول الحسن ومحمد بن كعب وهو مقتضى قوله الحق أنا الملك أين ملوك الأرض وفي حديث أبي هريرة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 من تحت عرشي فيموتان قال ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار جل جلاله فيقول يا رب قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله سبحانه وهو أعلم من بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقيت أنا فيقول ليموت حملة العرش فيموتون فيأمر الله العرش فيقبض, فيقبض فيقبض الصورة من إسرافيل ثم يقول ليمت إسرافيل فيموت ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات حملة عرشك فيقول وهو أعلم من بقي فيقول بقيت أنت الحي أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أعيد بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا فيقول الله أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت لما رأيت خلقتك لما رأيت فمت فيموت فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكان كما كان فكان كما كان أولا طوى السماء كطي السجلي للكتاب ثم قال أنا الجبار لمن الملك اليوم فلم يجبه أحد فيقول جل ثناؤه وتقدس أسماؤه لله الواحد القهار قلت حديث أبي هريرة هذا فيه طول وهذا وسطه ويأتي آخره في الباب بعد هذا ويأتي أوله بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى فيتصل جميعه إن شاء الله سبحانه وتعالى ذكره الطبري وعلي بن معبد والثعلبي وغيرهم قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريجه انظر الحديث السابق اثنان حسن ابن المبارك الطبري ثلاث ضعيف ابن أبي الدنيا البيهقي الطبري أتابع وفي حديث لقيط بن عامر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة فلا, فلا عمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك فأصبح ربك يطوف في البلاد وقد خلت عليه البلاد وذكر الحديث وهو حديث فيه طول خروجه أبو داود الطيالسي في مسنده وغيره قال علماؤنا قوله فأصبح ربك يطوف بالبلاد وقد خلت عليه البلاد إنما هو تفهم وتقريب إلى أن جميع من في الأرض يموت وأن الأرض, وأن الأرض تبقى خالية وليس يبقى إلا الله كما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعند قوله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم هو انقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث والنشر والحشر على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وفي فناء الجنة والنار عند فناء جميع الخلق قولان أحدهما يفنيهما ولا يبق ولا يبقى شيء سواه وهو معنى قوله وهو معنى قوله الحق هو الأول والآخر وقيل إنه مما لا يجوز عليهم الفناء وإنهما باقيان بإبقاء الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وقد تقدم في الباب وقد تقدم في الباب قبل هذا الإشارة إلى ذلك وقد قيل إنه ينادي مناد فيقول لمن الملك اليوم فيجيبه أهل الجنة لله الواحد القهار فصل في بيان ما أشكل من الحديث من ذكر اليد والأصابع إن قال قائل ما تاويل اليد عندكم واليد حقيقتها في الجارحة المعلومة عندنا وتلك التي يكون القبض والطي بها قلنا لفظ الشمال أشد في الإشكال وذلك في الإطلاق على الله تعالى محال والجواب أن اليد في كلام العرب لها خمسة معان تكون بمعنى القوة ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا داود ذا الأيد وتكون بمعنى الملك والقوة ومنه قوله سبحانه وتعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وحيد وتكون بمعنى الملك والقوة ومنه قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وتكون بمعنى النعمة تقول العرب كم يد لي عند فلان كم يد لي عند فلان أي كم من نعمة أصديتها إليه أو أصديتها إليه وتكون بمعنى الصلة ومنها قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما عملت أيدينا أنعاما أي مما عملنا نحن وقال سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي الذي له النكاح وتكون بمعنى الجارحه ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث وقوله سبحانه وتعالى في الحديث بيده عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته يقال ما فلان إلا في قبضتي بمعنى ما فلان إلا في قدرتي والناس يقولون الأشياء في قبضة الله سبحانه وتعالى يريدون في ملكه وقدرته وقد يكون معنى القبض والطي أثناء الشيء وإذهابه. فقوله سبحانه وتعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يحتمل أن يكون المراد منه أو يحتمل أن يكون المراد منه الأرض جميعا قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف عبد الله بن أحمد في الزوائد الحاكم وتعقبه الذهبي فقال فيه يعقوب بن محمد ضعيف متابع يحتمل أن يكون المراد به الأرض جميعا ذاهبة ذاهبة فانية يوم القيامة وقوله والسماوات مطويات بيمينه ليس يريد به طيّا بعلاج وانتصاب وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب يقال قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره وانطوى عنا دهر بمعنى المضي والذهاب فإن قيل فقد قال في الحديث ويقبض أصابعه ويبسطها وهذه حقيقة الجارحة قلنا هذا مذهب المجسمة من اليهود والحشوية والله سبحانه وتعالى متعال عن ذلك وإنما المعنى حكاية الصاحب عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبض أصابعه ويبسطها وليس, وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع فدل على أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو الذي كان يقبض أصابعه ويبسطها صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الخطابي وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب والسنة المقطوع بصحتهما فإن قيل فقد ورد ذكر الأصابع في غير ما حديث فيما أو فما جوابكم عنه فقد روى البخاري ومسلم قال اتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل السماوات على أصبع والارضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع والخلائق على أصبع فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى بدت نواجده فانزل الله عز وجل سبحانه وتعالى فانزل الله عز وجل سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسمعوات مطويات بيمينه وروية عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدة يصرفها أو يصرفها حيث شاء يصرفها حيث شاء أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومثله كثير قيل له اعلم أن الأصبع قد يكون بمعنى الجارحة والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك ويكون, ويكون بمعنى القدرة على الشيء ويساره تقليبه كما تقول من استسهل شيئا واستخفه مخاطبا لمن استثقله أنا أحمله على أصبعي وأرفعه علي بأصبعي وأمسكه بخنصري وكما يقول من أطاع بحمل شيء أنا أحمله على عيني وأفعله على رأسي يعني به الطواعية وما أشبه ذلك قد قال في معناه وهو كثير ومن ما قال عن تره وقيل وقيل ابن زياد التيمي الرمح لا أملأ كفي به واللبد واللبدو لا أتبع تزواله يريد أنه لا يتكلف أي يجمع كفه فيشتمل على الرمح لكن يطعن به خل خلسا بأصابع لخفة ذلك عليه وقوله لا أتبع تزواله أي إذا مال لم أميل معه ويقول أنا ثابت على ظهر الخيل لا يضربني فقد بعض الآلة ولا تغير السرج عما يريده الراكب أصف نفسه يصف نفسه بالفروسية في الركوب والطان فلما كانت السماوات والأرض أعظم الموجودات قدرا وأكبرها خلقا كان إمساكها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كالشيء الحقير الذي نجعله نحن بين أصابعنا ونهزه بأيدينا ونتصرف فيه كيف شئنا فتكون الإشارة بقوله ثم يقبض أصابعه ويبسطها وبقوله ثم يهزهن كما جاء في بعض طرق مسلم وغيره قبل المتابعة في الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم اثنان صحيح مسلم احمد متابع أي هي في قدرته كالحبة مثلا في كف أحدنا التي لا نبالي بامساكها ولا بهزها ولا تحريكها ولا القبض والبسط عليها ولا نجد في ذلك صعوبة ولا مشقة وقد يكون الأصبع أيضا في كلام العرب بمعنى النعمة وهو المراد بقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن أي بين نعمتين من نعم الرحمن يقال لفلان علي أصبع أي أثر حسن إذا أنعم عليه نعمة حسنة ولرواعي على ماشيته أصبع أي أثر حسن وأنشد الأصماعي لرواعي ضعيف العصاباد العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس أصبعاً. وقال آخر صلاة وتسبيح وإعطاء سائل وذي رحم تبل منك أصبع أي أثر حسن أو تبل منك أصبع والله تعالى علامة أو كما قال القائل. تابع وقال آخر ومن يجعل الله عليه اصبعا في الخير والشر يلقاه معه فإن قيل كيف جاز إطلاق الشمال إطلاق الشمال على الله سبحانه وتعالى وذلك يقتضي النقص قيل هو ممن فرد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روى هذا الحديث نافع وعبد الله بن مقسم عن ابن عمر لم يذكر فيه الشمال ولم يذكر فيه الشمال ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يذكر فيه واحد منهم الشمال قال البيهقي وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمره، وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا وكل من قال ذلك ارسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين